بسم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما واى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مره فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنفى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسمى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 اسمية الأنثى وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنَّهُمْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الْضَّلَالَ وَإِنَّ الْضَّلَالَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّا تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرْدَ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَا مِنَ الْعِلْمِ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 الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم أَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى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 إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو قنا وانه هو رب الشعراء وانه اهلك عاد الاولى وثمود فما ابقى وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم اظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارا هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون، أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتُضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَأَتُمْ سَامِدُونَ فَسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا